وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلال في النار يشتنا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيده الحمد لله يتسر مقطع مقطعي أم برق برق أم اشتكي خير ما، أمتشن جملة كخير الحمد لله رؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه، فهو أقطع أبترو ممحو البركة. فرمي رؤيا. وتنى الحمد لله. ل مقدمي خطب كأنه لدسيفك النقيق سكانه سنة حتما هذا لا زور يعني باقي خطب, خطب كان صلى الله عليه وسلم وخطبي وأنا هم بالجنس الأولي كوا أصل شيء أصيل كا إنسان دسي كذا خمس كدين هاد دسي كدو عكدين يشبه الثناء لسواه تعالى دسي لس في أما استدلال بمحديثة يعني أم حدثة بوت بالجاه أم حدثة ضعيفة صحيحية جاء لسادم حدثة قساكين كعلي روية يعني بصيغة التمريض واتا إشارته كبوه كحدثة كضعيفة كيف في عنبرى خاصة الله عليه وسلم تبيتي كل كلام حموق لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه يعني صلاة السلام الصديق محمد صلى الله عليه وسلم فهو أقطع أقطع يعني هو برأى رأى سيش كاملني أن قصة أبتر يعني بركتي تانية بركتي تانية جاء كلمة أقطع لقل أبتار هادش يعني مقطوع مقطوع من باب الترادف ممحوق البركة أقطع ابتر ممحوق البركة قسيش نقصانة قسيش يعني مفيد وخاون بركة ثنية بركة تيا حل ممحوق البركة لا محقق كان لس لسأب أو ما نقول نخلة كان لا علماء وعلماء إيش خلنا علنا حتى ضعيفة أم حديثا بمشي ويكخلنا و إمام أبو داود روايته كان في الأدب وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم عندك العلماء تحسيني كان الإمام النووي تحسيني كدولة أذكار وحسنوا النووي في الأذكار أما شيخ الباني السستة ضعيفة هنا وتي لجمعنا وسطو دو باللفظي شيء كله أمر ذي بال كله أمر ذي بال هالكل دواية كل بيت يعني غرين بيت هم كل دواية غرينية يحسبونه منا تو أحل أسيل دوا عشى أقدر جاية هيتوا أم أن ولكن اذن الله يعني لك ان الله يقول لك الله الرحمن الرحيم الحمد لله يقول والسلام على رسول الله يقول لك الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على رسول الله الكلام خطبه يعني حمدلو صلاة وسلامه بسم الله أو أنا بكاره يعني كل أمن ذبال لا يبدا فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع ابتر ممحوق ممحوق من كل بركة وقال عنه موضوع يعني الشيخ الباني هذا موضوع بم بلام لا ضعيف الجامع هنا ضعيف الجامع بچن لفظك هنا بتي هم لفظكان شي تضعيف كان لبي لا ضعيف الجامع على ضعيف ولا إرواء بارسلين شوينك شيخ الباني لسر حديث حديثك كذبت لا حديثي يكمي كثير كثير بإرواء الغليلة هم لفظكان مناقشاكا وهم تضعيفي شكاك إرواء الغليل عموماً <تصفيق> كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله بلفظه وبقى هم لفظ كان ثريشي هاتوا حديثك صحيح نيا وورد مثل ذلك في البسمة شارح الراس الله جن لا الحمد لله حديث عتوه كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله هاتوا ببسم الله وببسمة ليش أو اجته عتوه How is it? How is it? How is it? Why? This is not a good thing but it is not a good thing but it is not a good thing So, the people have been حديث لا سله أتبيه حديث لا سله أتبيه علينا لبر مؤلف جمع إلى نيواني هذا كنا كردو كثير كلوتي كذي بسم الله الرحمن الرحيم وكلود درسك على بسمة كلوش الرحمن كيد بسمة لا أنزواتي الحمد لله الذي أرسله إلى خده يعني جمع بين البسمة في الخطبة وبين الحمدلة في الخطبة لهذا لهذا بوشي لبروح محادثاته ولا بسلبس ملش عليه هي ولا صد شيشه الحمد لله باشا شلون اذنت ام المؤلفه شلون اذاني ابن تيميه مقصدي اواه بويه على ولدي هذا جمعك الا قبل الا بر امي امي هنا شنو اذاني تعاي لاخذ بنص الله سبيل اليه الله اعلى كي على وطني هر الوقت اللي بقرأ لي تربت، اللي بقرأ تربت، اللي بروى بسم الله كمال حديث ترحيا، كمال الفاعضي ترحيا كا كإنسان أجر هرشتشي كتب بسم الله فكان، وسبع ستاعش خواش لخطبة كاني في غمرة صلى الله عليه وسلم هاتوا ولا قرآن سرية فتحة أولى وهاتوا. adab دعاء dua a chan دعاء adab Adab-i-Dua-a-Dua-a-Paygambar Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Atwa Piyash-Dawa-kidna-ka Spastai-shaka Lawa-a-chayyabnu-taymiyam Harb-u-kui Waku-u-u-shlam-mawruuthayka la Sahaba-u-la-ulama-a-wa-hatwa Ka Bismillah'a-kannu-spastai-shaka Harwa-yakidda-da l l l l شوكت الناس بالايله ولا شيء بنت ايمنيه اصلا استدلال بم حديثان جنك و باور جبونه بيت كتشين صحيحا ولهذا جمع المؤلف بينهما عملاً بالروايتين <تصفيق> ولا تعارض بينهما اي باش تعارض هي جاي يا اخوي تعارض هذا بيننا طبعا لا لا فركان انا هي. أقر حديثي الحمد لله يكث وكل كلام لا يبدأ فيه. يعني ببس شيء تسبيقه الحمد لله. أقر لسر بس ماليش حديثي بس ماليش بيني ببين كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله. أيج ابتداء أو ابتداء. بكامل تسبيقه. فعلا في الظاهر في الظاهر شيء متعادض. ببعلا ما ماليه ولا تعارض بينهما. يعني لا دا تعارضني نيلا بينيانا. أمش فائدةش زور بي بي فإن الابتداء قسمان. الله الابتداء من هي ابتداء حقيقي؟ ابتداء شيء إضافي. ابتداء حقيقي. ابتداء إضافي. ابتداء حقيقي. هو الذي لم يسبق بشيء هو الذي لم يسبق بشيء هاشتاج لم يسبق بشيء ابتدائي حقيقي ابتدائي حقيقي يساول الانبياء كيا ها نوح اول نبي يعنى الرسل باشا بين الرسل والأنبياء. اول رسول اين رسول الله رسول الله رسول الله رسول الرسل رسول الله رسول الله رسول نيا رسول رسول الله رسول والرسل رسول كيا رسول بو هو الله الذي لم يسبق بشيء من الله رسول الله رسول الله أول الرسل نوحا وكل هندك أحاديثها توك وأقيدي اهل السنه شوية. بالنسبة إلى من أرسل إلى الشرك والمشركين كيا نوحا أم أوليتها؟ بالنسبة إلى ما بعده من الأنبياء أم كيا أم أولي أنا؟ أم أولي أمانا كهاتون بالشرك؟ إذا أول الأنبياء او الرسل كيا نوح أول الأنبياء أو او إيش كيا ادم تعارضنا بيننا هيا نعم بس فرق شو أولي حقيقي أولي هي إضافي أمش زور جار عقيدة لفقه زور جار, زور جار أول ما خلق الله القلمة أول ما خلق الله القلم أول بضف بمبتدأ بضفش حندي العلمان اول أول مخلوقاتية القلم بناء على سلام أم حديثه حندي كتبتين يعلن شيء عشر شون أمر توفيقنا بيننا لكن هرب شيء حقيقي وأولي إضافي المهم حديثي كله كلام لا يبدأ فيه بحمد الله لقاء ليش إيشان أولي حقيقية ليش إيشان أولي إضافية بقي الابتداء بالبسمةة حقيق فكنا نبوة عرف عادة لنا ومسلماننا بقي الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فكده سبيكذن بفيقدي الله الشرع وبسم الله عادو بعشان بشي بحمدله عادو الابتداء بالمسبةة حقيق وبالحمدلة إضافي تعريفي حقيقي منزاني هو الذي لم يسبق بشيء أما تعريفي ضافيشية هو الأول لما بعده بالنسبة إلى ما بعده أولا بالنسبة إلى ما بعده أولا هاتنا سلوي ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا در ولا تعارض. بينهما فإن الابتداء خسمان حقيقي وإضافي والحمد بين سر الحمد والحمد ضد الذم ضد دجيت يقال حمد الرجل بكسره حمد حمد الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة مصدر حمد محمد محمدة مصدرا فهو محمود وحميد فهو حميد اما اسم اسمي يا اسم مفعول على خلاف محمود حميد جاء حميد يا حامد يا بمعنى حميد بمعنى محمود فعيل بمعنى مفعول كابو حميد اكليه حامد به هو الذي يحمد هو الذي يحمد اكليه حميد فعيل بمعنى مفعول به اكليه فعيل بمعنى فاعل عموما حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة المهم لما دوا اشتقاق الله وحمد كدجيكيا الذنب أملا باسي لغيا ويقال حمد الله حمدا بالتشديد تضعيف يعني اثنى عليه المرة بعد الأخرى يعني حمد الله لإثبات مطلق الفعل أما حمد الله يعني بالغ بالغة. اثنى عليه المرة بعدة الاخرى الأخرى صرف, صرف صرف صرف تصريف صرف تصريف يعني معنى بس تصريف معنى زيادة على الكثرة حمد حمد وقال الحمد لله يعني اثنى عليه المرة بعد أخرى وقال الحمد لله الحمد لله الحمد لما بس يعني مرة بعد الأخرى قال الحمد لله أما اللغة معناه حمد منبو تفسير أكاذ أم دين سر إصلاح والحمد هو لحمد اللغة ضد الذنب ضد الذم والحمد ضد الذم ستعريفي حمد كاوتي ضد الذم تعريفي تفس تعريفي كي ها ها لغوية لغويه شط طريقه تعريفي كد با تعريفي با تفسير تفس تفس تفسيري كد بلا بشي تفسيريك نهاد لساق حقيقتي حمد سبكا هاد وتي ضد الذم با بانضاد وكو أقبل الحديث ما معناه في اللغة ضد القديم مثلا. أو هذا. لأنه معروفة لا بوئي أو بزاني. بضده. أما حمد الإصطلاحاتي. هو الثناء باللسان. هل يريباً أماهر كلمة يقدان. لا ولا لا. هذا لكي تعريفك تيكتش. هذا لكي تعريفك. هو الثناء باللسان. لسانك در كتاب. هل علماء؟ هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها نعمة كان أو غيرها ثناء ويك بدم بزمان بزمان باس مدحي كسبك لا سرشي لا سار لسر شتيه شاق شتيه شاق شتيه شاق زي كا على الجميل الاختياري يعني اختياري من هاي أو طرايش اختياري من هاي أو تسخيريش من هاي يعني استئماه هيج حقك منا خواني هيج حقك من مصر خواني هيج كسي ناتو عنه هيج تقلص رخا خايت على حد شي بشي بتو دوا منه حد شاكي شي لا قال قدويت منه نعمتي في الداوه شتا جميله كي خوان نعمتها باس من نعمتك كيف بزمان الله الحمد لله ين هتش تشكي تبلغ كلمات الثناء خابت يا اجر نعمتك في الداوه يا نعمتي جناب بونو الرحمن وانت الرحيم وانت السميع انت لا اثباتي وصف اوصافي اوا بس نعمتي خدنك ك او اشتيبه الدعوه او بس الله لذاتي الله بلا او يعني هاتشي كي بتو دابل النعمة المهم تو باسي او جميلانة كد؟ او بيوته چي؟ حمد بويا هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري لهم دي كان بطايا لم كتابة باسي جميل اختياري وجميل تسخيري كدوا تيكي دوا صحيح نيا هاتشن دواي لك كتاي باسكي استدراشی که کدوم مبستی شتی که تله ولی عموماً جمیلی وصف ناکده با جمیلی تسخیری. جمیلی خوا وصف ناکده. باید اگر اکتبر آخرین دواکب شرم دم جمیلی خوا وصف ناکده با تسخیر. یکی چه کسی تو انتخاب تسخیر کدینی نزاتی الله هی نافعالی الله هی ناصافی الله هی. چه کسی؟ بويا بو بو امي جميلي امي وصف غريبهتي بتسخيري بونمنا استمن باغان برز مننا زمن دمشا وموايا فلانه استموايا كا بدي سيخوشم ني تسخير كلاوم نس الاوام راكي ها يا اخويا تعالوا ليكا جمال عندي جمالي من هي مسخره وخلقيه ما جميلي كي تسخيريه بدسي خومني جميلي واجهه لمنه خوم بدسيانم برك بيدك اما حفظ او جميلي جميلي خاي تعالى بوصف ناكري بويا ما بس الليره لم تعريف هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري يعني يعني ليران تما شيء جميل تسخيري واختياري عبد ناكري ما بس العلماء كتعريف من يعني منه فضلا جميل اختياري فعله تجاهنا اختيارا لا إضرارا. تعالى صفاتي أومل لم تعريفه هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري جتسي باركك لا لين الثناء هي بدل الجميل الاختياري يعني الجميل الاختياري من الله او شاء او محقق له حاشك جميل اختياري عند العبد باسك تيقال لك دو تيقال الستيجيشن هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمةً كان أو غيره يعني نعمةً كان أو غير غير نعمة يعني شين نعمةً كان؟ شنك أغل كسي تشاكيه بود كيد تو مدحكت كيد ثنائه كيد أما أما مش ثناء بس أغل نهار تشاكيه شدنا كابلان بر هار بوخوي لبر او متصف بفلانة شد متصف فسيقل بازار اروا هي تشا هي بوتنه دو بالام ليروي كسيكي تشاكه تو علي او انسان انسان شي بارزه ثاني شويه واي واي استي برد لا بالام ليروي خي متصفه و فلان صفه تو الثنائيه كده بويا نعمه كان او غيرها ان انعم عليك او لم ينعم تيغي شو انك مطلق خايه تعرف شو تر منعم ما لا تقول لسال هارتشش تيك باسي الله اكي ثنائي اكي مرجنها مجالي لسال انعام جاري واحد لبرأ واخواي على بخي قولي صفات كمال وجلالي مدحي اكي حمدي اكي عموما نعمة كان او غيره يقال حمدت الرجل على انعامه وحمدته على شجاعته هيك حمدت الرجل هذا شيء مستعمل في اللغة حمدت الرجل على إنعامي وحمدت الرجل على شجاعته سكابل لك بخزي لك وإنعامني بو من بخزي لك فيه الصفة فيه بويا نعمة, كا نعمة كان أو غيرها وما بس أو غيرها وأما الشكر باش باسي الشكر هاتو لا الحمد لله الذي أرسى رسوله بالهدى باشي باسي الشكر لبره حمد وشكر زور جاربيك ودين وحمد وشكر برك دخول يعني هاي لحد لحد شو تيجي كن، ديت بعض الشكرش مبواك، فرق شيء اللي بين حمد لقال شكرا حمد بوت ما لسره مو جميل لك، أما شكر لسرشيا، فعلى النعمة خاصة، يعني أجر كسب شاكيكي بوتك كت، فات على نعمة كذا كاد يكذب كذب قازان جدك كد كذل بردك المهم وقت على شتيكي بداية بدي أسانك كذب الحمد لله أثنيتين شكرته أثنيت الثناء الشكر واثنان دائماً شو كا الثناء بلام ليرة شكر يا لنا شكرة شو كا بو الثناء كذل برامبر نعمته أجل ثناء لبلامبر نعمة تهاتيا شكر وأما الشكر فعلى النعمة خاصة أما جوازيك هي لقَدْ شَيَّ لقَدْ ثناء شكر لقَدْ ثناء لقَدْ الحمد شكر لقَدْ الحمد الجوازي حمد بنعمة وبغير نعمة تشي شكر بنعمة بتهيبت ويكونوا يعني شكر ويكونوا بالقلب واللسان والجوارح شكر بدل إيجابي بشر، بزمان إيجابي بعند مكان إيجابي، بلام ثناء إيجابي باللسان عفوا حمد بالثناء إيجابي باللسان، وتم هو الثناء باللسان فرق الشكر وحمد أوياً، حمد ثناء بزمانه، أما شكر بدل إيجابي باللسان إيجابي بالجوارح إيجابي ويكون بالقلب واللسان والجوارح قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة أفادتكم النعماء مني يعني نفعكم النعم مني ثلاثة يعني من بسيشت بسيش سودي سودو إنعام ما يبصق إيوه بدست بزمانو بقلبش ضمير فعيل بمعنى مفعول ينفع فا فعل بمعنى مفعلا مضمر قلب من دل ذلوا يا الناوية الناوية بوية الزمير زمير كم يا يعني ضمير يعني مضمر أويك شاروا دلها كلا نا لناويت المهم الضمير فعيل بمعنى مفعل يعني القلب المحجب أويكا داكوش لاو ام أم شاعراني افادتكم النعناء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة أما الشاهيدة بوشي شهيد بو أويكا نعمة بشي أبي بدستيش أبي وبلساني بلسانيش أبي وبقلبي بشيش بوي أغر كسي مدحي كسي كيب بدل ب, ب بزماني بدستي أو شي كدوا شفري كدوا بوان حاصل أبي شبه دست بي شبه زمان بي ضل بي و على هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه يجتمعان في الثناء باللسان على النعمه وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمه من الجميل الاختياري وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمه فالحمد أعم مطلق متعلقا، وأخص آلة، والشكر بالعكس. سر جوازين يوان حمد شكر، حمد شكر على بينهما عموما وخصوصا من وجه. أم مسألة لعلم المنطقه لعلم منطقة علماء منطقة علماء أصول بين هردو دو كلمة كلمة كان معنى بخش معنى بخش هر كلمة معنى بخش لأجل كلمة يكترى معنى بخش اقل ليش كان بدي ليش أن نسبه نسبة لبين دو كلمة معنى بخش معقول المعنى چوار لا لاخا مثلها شوار إما التساوي، وإما التباين، وإما بينهما عموم وخصوص مطلقة، وإما بينهما عموم وخصوص من وجه. أما إش أم قائده يا فائده هي زور زورية يا أركس هي الضبط ولا علوم شرية بكاري بين البابيء بالكدن بعقل الربيوة وزور مشاكل خلافية كاني بحلبة زور مشاكل بمقعده حلب شون كأمام تصور كذني فصور كذني كلمة كيا من حيث الدلالة دلالي كلمة كيا شي أجريتوه ومستعملة شو نك جاء أمسالة وثمان لا علم منطق ولا علم أصول بي أو تري النسبه بين معقولي المعنى نسبه بين المعقولي المعناشيه اربع لا خامسه لها نموني كم المساوات قلنا علماء المنطق علماء شسد نمونين مو رد بوه هل بعندن ولا علماء أصول وعلماء منطق بو شيء. الإنسان حيوان ناطق حيوان بمعنى حي حي ناطق حي ناطق جرئ لسر اويكه اياب با با انسان حيوان الناطق شيخ ابن عثيمين رحمه الله يبيت قال الحيوان الناطق يطلق على الانسان كما ذكره اهل المنطق وليس فيه عندهم عيب لا اخوانا اضننت هذه في دقيقه التوارب. شون تعريفك كبو إنسان حيوان ناطق تعريفه كحقيقي كجورك تعريف لا, لا علماء منطق تعريف بحقيقة الإنسان لكن في العرف شيخ ابن عثيمين الله لا عرفنا خلق بإنسان بره حيوان ناطق يعتبر قطح في الإنسان بعيد عن رده شون كبإنسان شو نقول ترى حيوان بقش عيبا لبره وعيبه لا عرفه حيوان للغة يعني صاحب حياة إنسان صاحب حياة علماء منطقة وين بتشوفوا ذول للغة بس لنا وخلك حيوان بوت حقيقي شيء عرفي بوت حيوان يعني دول قدرتا أويكا عقلية شو أعرفيها نعم شو أعرفيها هرحيوانك دوبهش بيت بس حيوان بيت عقلنا بتجي حيوانا لا لحقيقي اللغوي وبتحقيقي عرفي شيخ ابن عثيمين الله يعتبر قدحا في الإنسان ولهذا إذا خاطب الإنسان به عاميا أقرب عاميك لا عاميك أقول لي إنسان حيواني ناطقه حيوانيك على ألي عاميك فإن العامية سيعتبر أن هذا قدح فيه وازني ما قدح وازني ما عيب أخرى لبرأما لبرأ معلته شيخ ابن عثيمين الرميح حين إذن لا يجوز أن يخاطب به العميل أبي أم مصلح اللبين لا عوام بكاربيني شو عوامي خلق زورني خلق أم تعريف منطقي نازنات نبي بكاربيني أما إذا خطب به من يفهم الأمر بل ما قال لجل علماء ولجل علم, أواني علم بكاري بيني. من يفهم الأمر على حسب اصطلاح المناطق في مصلح المناطقة فإن هذا لا حرج فيه أما إجتاوانه تاني وإجنارحته تاني ابن عثيمين بوطل بعلم وعلماء بجائزي أزاند لأن الإنسان لا شك أنه حيوان لولو إنسان شيا صاحب حيات بو باعتبار أن فيه حياه وأن الفصل الذي يميزه عن غيره من بقية الحيوانات هو النطق. لا تعريف تعريف شقي دوش يعني جنس لقال فصله جنسك قريب فصله الإنسان حيوان جنسه جنسي قريب. ناله الحيوان الإنسان موجود الناطق. شنو كان موجود, موجود أوش موجود موجود جنسيه بعيدة جنس قريب يعني الإنسان حيوان صاحب حياة بشر ناطق ناطقة فصل بملأ جنسي جيني فصل كي جيني فصلش عبارة منطقية وجنسيش عبارة منطقية حيوان ناطق بما جاء كده وقوله الذي يميز عن غيره من بقية الحيوانات هو النطق بما ترى أسلاك سيد بن عثيمين وتجيش كان حيوان ناطق بلون امتعلي فتعلي فيه غلط خبثه بو شنكا اواني امانا او فلاسفه متكلمين لانه فلاسفه متكلمين, متكلمين. نبورن بملايكه نبورن بجن بورن بورن بورن ملكهات بملائكات الكتاب والسنه على أنه العقل حتى بس جنهات بيت على أنه هو الشر والخبث؟ باورن أنوايا لها موجودة الذي ينطق ويتكلم هو الإنسان بوية ناتشاربون أوتين الإنسان حيوان إن صاحب حياة ناطق بلا بيستئمه جن قساكينه ملاك قساكينه سأك بيع الإنسان حيوان الناطق ملاك صاحب حياتني عنه ناطق شني عنه جن جوايا عنه بأو تعريفها هاد غلطة من أصله أمير دو خبيثي شبوط من غلطة خبيثة خبيثي شبوه لميش كي خلك دروسي أكاد ناطقي ترنيه ناطق يث ني عموما دين سر مساواة بقولنا مساواة است ماذا ستبالغ سأك ها بالبال باباك سأك سفيهين خويني تو رد دناوا او انا شيطان رد دناوا عموما حيوان ناطق يساوي الإنسان يعني لا يلا يساوي عند المناطق يساوي. نك عندنا لاكمال الحمد لا لا يساوي يساوي يانا يساوي بون من الفرض يساوي الواجب عند جمهور العلماء بغض فرض هو الواجب لا احنا فرقه لا جمهور العلماء يوصل الفرض هو الواجب هرشتيب يساوي يساوي الآخر تماماً من غير زيادة ولا نقصان أو تيها أو النسبي تساوية مساوات أما دين السبب تباين بمنا تباين يعني الـ الـ الـ الاختلاف بمنا الحجر والإنسان إيسا حجر إنسان. كل انسان إن حجر أبيت بعض الإنسان حجر بعض الحجر إنسان كل الحجر إنسان حيش فيج لا هاتيشتيك لبيني أمك لقالأوكي ترهييتشتيك يعني يكتر نبون بشكل أم أو نبو بشكل أم أو نبو أوتيه النسبة بينهما التباين الاختلاف يعني الخلاف باشادي نزر العموم والخصوص مطلقا العموم والخصوص مطلقا إذا أقل ستتعدي في مناطق بشين إنسان لقى حيوان. الحيوان والإنسان كل إنسان حيواني أنا يعني صاحب حياة صاحب حياة لستعدي في كي كل إنسان حيوان صاحب حياة يا برين كل إنسان حي باشا كل حيوان يا حياة صاحب حياة إنسان ويا ناه كل إنسان حيوان صحيح كل حيوان إنسان صحيح نيا أجر نسبنا بين دوشته اللي وابو أمك لا أوك جولة تربو مطلقا ين أوك اللي أمك جولة تربو مطلقا أو بيقول النسبة بينهما عموم وخصوص المطلق. يا بينهما العموم والخصوص مطلق. دوش أو البو. لرؤية كي أو البو. لرؤية أو لرؤية شوا أملا أو بتشو وخصوص من وجه. توجهك ليرا أو لو جورته ليا محصوله ينبعثه. السبب النموذج النموذج الإنسان وال أبيض. إنسان سبي، نك إنسان يسبي، إنسان لقصفي. الأبيض والإنسان دو كليمة. إنسان معناه هي، أبيضش معناه كل إنسان أبيض. كله أبيض ها لا كلها غلط بعض الإنسان تواضع بعض الأبيض بعض الأبيض هندس في هيچين زن تواضع أونية بشر أي هندس في هي بفرة ثانية المهم important, بين right color, and the من وجه between the man and the gray are representative and khussoms from the face. Do you have no logic or any meaning? What is the right perspective of the فبين الحمد والشكر هموم وخصوص من وجه يجتمعان في الثناء باللسان على النعمه حمد وشكر هدوشان لامرو ويكن شنكا حمد لسر نعمه اكرير الشكر لسر نعمه اكرير واضحه لامرو حمد والشكر يكر وينفرد الحمد في الثناء بالنساء، بلن حمد تنها بزمان أكره، على ما ليس من بنعمة من الجميل اختياري، يعني حمد بو جميلك اختيارك نعمة فيها بز ما بشيء أكره، بزمان أكره. لولا شوا شكريش لهند يشتمن فرده، منفرد بشيء بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. شكر يش بتي بدل أكرد وبعد عند مكان تير غير زمان أكرد بسر نعمة لهندي شتا كوكن لهندي شو شم منفردا بوي الحمدو أعمو متعلقا لري لري أويكا حمد فيوandi ب فيوandi بزورش توا هيا فيوandi حمد أعمت لها بني بنيعمة جاكريا بغي نعمة شاكريا أما أعمى لنا، أعمى بلان حمد تنهاب بزمان أكريا وأخص آلة تنهاب زمان أكريا والشكر بالعكس شكر تنهاب ونيعمة أكريا بلان بشي آلة أكريا بقلبي شاكري بزماني شكري وبجواري شاكري واضحة إستيقى يشتنك حمد أعمتلة بس حمد أعمتلة نك مطلقا نك كل شكر حمد وليس العكس كل حمد شكر وليس العكس أم عموم خصوصي مطلق أم عموم خصوصا من وجه, أم وجه بفي أما بفي متعلق وبي آلة ببي متعلق وبي آلة وأما الفرق بين الحمد والمدح فرق جلانيوان حمد مدح من بباسكا فقد قال ابن القيم اكتب بدائع الفوائد فالمد إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه مع حبه وتعظيمه فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد ولذلك كان المدح اوسع تناولا لانه يكون للحي والميت وللجماد ايضا حمد مدح فالكنش سحمد شكر المنزلي اما حمد مدح فالكنش ابن قيم فرماه حمد خبر دامه هو الدامه الدبرين شاكي شاكي او كسيك حمدي أكي. حمدي others tell him, He does his segunda sentence on thrift and he mira and doing That same sentence When he will say. If oppose. Especially if the ones that hold Cause the debboard When the mind cant be discouraged Oh! یا کسی که دید لطیرسه با این نکوشه زور که لکه بریشه، بلامدحیش که بابالایش تگوته، آلود. مدحه. به چون ک خوفی هی، تعظیمی هی، بلام حبی نیه. اگر حبی شده بود، بس تعظیم مدحه. مدح و تعظیم مدح و تعظیم کوکر و. و انجاب باسی حم. بويمه علينا الحمد لله ابي حمد خوشوستي تيابو خوشوستي محمودي تيابو ترسي شي تيابو ترسي شي مع حبه وتعظيمه بالا ما بير كسجل ترسم مدحي كسي كيد يعني لو ما نصب بي بار يشتيك مدحي كيد او حمدني تضل يشوركتي باوري شي بيني فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير، يعني لو لو مدحا لو الثناء أبي أمام بس دي. يعني فعلا توم مريدي خير، بانم ناع تعظيم كسكب كي ترس خشوي سيد وكسكايا أو تبيه شاكي كسكاباسك، بلام أغير كسك مدح كسكه كيد، لبر يكك مريدي خير نيا، بخلافه المدح فانه اخبار مجرد كسجدت بس اخبار أكاد لا تعظيم ولا حب لا تعظيم ولا حب او مدح بينا وتهجي بينا وتر حمد ولذلك كان المدح اوسع تناولا لابر اميه كان مدح زياتر يعني أعمت رأ لأنه يكون للحي وللميت والميت وللجماد يعني ميت ميت كما ما حصلنا كانت ميت ميت جماد بوها مرت أو تر لأنه يكون للحي برام حمد بوشيا بوحي حمد بوحي حمد حمد كسر كحية لأنه يكون للحي والميت والجماد أمام مدح عموما الله ولذلك كان المدح أو سعة تناولا كان بتشنشتق لمدح حمد أبي بيت. يكن حمد أبي محبي لقلابت أبي تعظيم لقلابت ما مايك بلام لمدحه لازمني مدح حكاية لازمني مدح حكت كله ترسو نقود نجاد دا ورشد باش دوام حمد بو بو فقط بلام مدح جاري وها هي مدح بردية دارج مدح كسيك بيجانك اشتيك بيجانك باشا كابو مش فرق كثيرا حمد بو حية. مدح بو حية و بو غير اوش بو يا الله لذلك كان المدح أوسع تناولا يعني متعلقات مدح زورترى متعلقات حمد حمد تنها متعلق حي بلام مدح حي وميته بيجان ونباته جماده همج سيم أن الحمد ممدوح مطلقا حمد همو جاري. لي كتاب حمد تنكا فرمان في كلاو لشرع فرمان كلاو بشي بأ الحمد الحمد لله رب العالمين هذه العلماء أعلن أماء راست إخبار بلان متضمن بمعنى الأمر يعني قولوا الحمد لله قولوا الحمد لله يا يوجدون آيات أحاديثي كفرمان من بيه كان بويك إما السباس وستعيشي خوية تعالى بكين بوي الحمد ممدوح مطرقا لأنه مأمور به بلان مدح عند جارها هر نهي لكراو مدحي واي نهي لكراو بولن أغر كسي مدحي كردي لبرشاه يخذ خلقي ذن شاك احث الترابة في أوجه المداحين واضحه مدح مُجاري محمودنية بس حمد المجاريشيا محمودة ممدودة بين سرحتي كتير وألف الحمد للإستغراق. و ألف الحمد للإستغراح كاتبوتي الحمد لله الذي أرسل رسوله تاي سهل هاي نشوفه الحمد حمد شيتاوي في رابو ألكي في و ألف الحمد للإستغراح عموماً أمس ليه للشرح كبر تكل تكل كده فالله ورحمه ورحمه الله ورحمه اللهم الله خطانه ال يعني ورحمه اللهم ورحمه اللهم ورحمه الالف واللام اللهم ورحمه اللهم ورحمه اللهم ورحمه اللهم ورحمه اللهم ورحمه اللهم ورحمه اللهم ورحمه اللهم ورحمه اللهم كمبيوتر لام المعرفة تعريف البوكاء نكره البوكات المعرفة تري الموصولة. الموصولة. يعني اسم موصول وها هل بمعنى الذي يعني شي الذي يضرب الذي يضرب شو فاعل؟ لا مضارع يعني الذي يضرب المضروب الذي يضرب او ألف لام ألف لام السر اسم فاعل اسم مفعول سفين فعل مشبهش له عند العلماء بيان ال الالف واللام الموصوله اما باش يدوا باش يسم الالف واللام الزائده الالف واللام الزائده بسبب من الذي ألف لام مثل الذي خيشي الذي الذي خوي الذي لزمان عربي سقد اسم موصوله بس الذي الف لامك زياده فلام الف لام زائده ما ان هي للزمان عربي الف لامك الزائده لازمه لينا بتو بس قد ما بني لي بتو بس الف لام هي اتشد السر اسم ليشبتو سعباس العباس فضل الفضل خليل الخليل،, الخليل. تماشى. ناوي كان اخوان سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم. رحمن الرحمن, الرحمن رحيم الرحيم. أو ألف لاماني أشنسد علمي. حندي جارج ليك لنا وبيوتري لا زائدة غير لازمه بس ويش تسال الذي بمعنى التي اسماء موصولة أو ألف لامنا بيتر الزائدة اللازمة. كابو يسأل الف لام لزماني عربية شن سي معرفة موصولة زائدة زائد شما ما دو بشها؟ لازمة و غير لازمة معرفة تواب او بقرانو مكتبكا نحو هم دونسا نعكري معرفة شبه دو بشها معرفة شبه دو بشها جنسية أهدية جنسية أهدي. جنسية معرفات مثل جنسيه وعهديه جنسيه بث الثسبش الجنسيه ا الاستغراقيه للاستغراق بابلين لاستغراق الافراد بغلين. جنسيه لاستغراق الافراد دوام جنسيه لاستغراق خصائص الافراد هذه فرقه بسيطه سيم جنسيه لبيان الماهيه يعني لبيان الحقيقه لبيان الحقيقه اهديش من هي ذهنيين عهديه ذكرية، عهديه حضورية. أما تقسيم ابن هشام، تقسيم ابن هشام، هندق لعلماء تيكلية كان، هرنقام، هندق لعلماء تيكلية ابن عقيل بونم هنا، بس هذا كاتوا؟ طبعاً تقسيمة برق داقيقترا برق داقيقترا لهمياً داقيقترا ولهمياً أو نجاة ما له تداخل وتخبط هي نجاة ذا إسا ألف معرفة معرفي جنسي لاستغراق الأفراد برمنا إن الإنسان بو استغراقك أفراد كل دان كل كل كلمة كل إن كل إنسان إن في خسرت ويانا توه استغراق الأفراد كل داني بلام استغراق خصائص الأفراد أو كهتب كل داني بلام كل هيك حقيقيين أيضا كل مجازي بونمنا ألف لام ذلك الكتاب الكتاب يمكن زين سأ ذلك الكتاب لتفسيره كان على شيء؟ القرآن أجر أم ألف لام أجد ما أم ألف لام ألف لام جنسية الاستغراق الأفراد يعني ألف لام من ذلك كل كتاب مع هذا الله أبت نهبت بس أجر بدوم ت تفسير ماك ذلك الكتاب يعني ذلك سخصائص الأفراد يعني فردك هل حتى هتشي خصائص والصفات هي بده في ذلك الكتاب الكامل كتاب واحد لكن له جميع الخصائص كل الخصائص كل الصفات توا يا انا خصائص شيء أفراد لبان سيم لبان, لبان حقيق وخلقنا, وخلقنا من الماء كل شيء حي وخلقنا من الماء كل شيء حي اما أشياء. يعني وخلقنا من كل ماء نابت وخلقنا من الماء الكامل نابت وخلقنا من جنس الماء من الماء حقيقة الماء بوي يساء اوي اما اوي اكتابت حيوانات وباقي مخلوقات التير لكن كل شيء حي صاحب حياة وروح مخلوق من الماء من جنس الماء من ماهية الماء تاب؟ كابي السؤال الإفلام الإفلام إيش يا؟ لبيان الماهية أم الإفلام الحمد لله عليه لاستغراق الاستغراق علماء زوريان لمساله الحمد لله عليه للاستغراق يعني ألين كل حمد كل حمد لله. بشر إما في الشركة آية حمد بغيري خو بكارديت. بشر. أجاوت من كل حمد لله. لولا شودام أنا غيري خو. نابد الشركة. شو إسفادي شهية بل إن كل لله. بلان اقل بلان كل حمد لله على الحقيقه مثلا على الحقيقه شوان بونه منا هو الملك هو المالك مثلا بيده ملكوت كل شيء ملكي همكسيكي بدسته مالكي مشتركه امش ملكي منا سمن مالكني انا خوّي مالك كتير ما؟ هو مالك او هو إيش مالك أو حقيقة؟ من لا توان مالك إيش بيم؟ أجر مجاليا بدين اسكين درست وشترك إيش نياك؟ بويا الإفلامك؟ بمعنى كل حمد في الوجود لله على الحقيقة <تصفيق> أمد رسته. بعلم يا ما إخبار أدين، إخبار أدين، ألين إخبار نك إخبار, إخبار نخبر بأن كل حمد في الحقيقة لله ين أما نبي بلين الحمد الكامل لله. بويل لا استغراق خصائص شيء وأفراده ونزك ثلاثة استغراق الأفراد ونزك البيت. چون که حمدی زور لوجود آهه، بلام نجواک او حمدانی که بر نکاس کسیکدیت، چاکیکد بو آکاتو هیچ هیچ یعنی قدر نیت حمدیه که، ها؟ بر منت الله حابق رقوف لنشته، تو الله انت الله، انت رجل کریم، اثنیت علیم نه، اثنیت لمقابلشيا أو إنعمل لكن حمد شو مكتشيا بس بزمان كده بلام أم حمدة أم حمدك الليبرامبر كسيك هايدي لجأوا حمدي كليبرامبر بوخوابي دي كامين كاملة هو يا سبحانه وتعالى بويا باستغراق خصائص الأفراد أن سبتله هرشم استغراقي أفراد جبل، هيك معنيك نيو كعلماء بردوا يانا وألف الحمد للإستغراق. بس يا الفلامي عهد يموت النكد آه. عهد ذكري ذهني هيا ذهني وذكريش هي. وحضوريش هي. ذهني أوي هرك إطلاخ كده هرك إطلاخ كده لجملة اطلاع خراب بابي اوش روشت بيت لذهن منوتو ببيت لذهن منوتو ببيت يعني لذهن معنى بذهن من بي ناس يتوكه ما بس من بي بس من بي فلانشتا فلانشتا كا ازاني ذهن منوتو يكثر بي ذاني اما معهود اللي ذهن منوتو ما بس من بي اوشتا نك هم مشتاقو لفرق لجوف الجنس شاملو عام بس عهد نا خاص يعني عامين أو لزهنا زانما بونم في جاء جاء الرجل جاء الرجل، استجاء الرجل آية، جنسيتي آية؟ نعم هي جنسية نصفرات، نصصائص، أفراد،, خصائص أفراد. ما هي سر عهدي، بتحققين نوع عهدي ذهنية ين ذكرية، شو كده يش نوع جاء رجله، كابد ذكريني ذكريني، أين ذهنية ين شيء حضوري. ليرانية ليرانية. هذا الرجل هذا الرجل الرجل هذا الرجل هذا الرجل الرجل هو شيء هو كابو جاء الرجل حضوريشني هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو الرجل هو الرجل هو هو هو هو هو هو هو هو معهودي ذهني معهود ذكريش بونمنا وجاء فرعون الرسولة فعصى فرعون الرسولة فعصى فرعون الرسولة الرسول الفلامي يا لپيش أو رسول شو يعنى ذكري رسول شوى أم الفلامي رسول كم يا الفلامي كي ذكرية بون من علم جاء زيد فالرجل هذا يا فالرجل فالرجل نعلم هذا عفوا فالرجل مات ابوه فبس ام يا زيد لاني ذكرته يا بون جاء رجل جاء رجل فالرجل يعني أم رسول الله. أم معهودة أم, أم أحدية بيوتها شيء؟ أحدية ذكري. ذكرة في الكلام. هل الألف لامي لقي كلمة يكبو؟ بيش أو أو كلمة يرشتبو بيوتها الألف لام شيء؟ الألف لامي ذكري. أمينتوا ذهني وذكري؟ حضوري. حضوري شتمان هذا الرجل. كحاضر الله. <تؤال> الحمد لله يعني استغراق بو أفراد يعني بو خصائص أفراد هدو لكيش ممكنه وأنسبتليش بوشيا أو هيك خصائص بو ما بس شو في الحمد الكامل الحمد الكامل بوشي بغلغي شي بو يعني أنسبتلا شون ما أرين الحمد لله الحمد لله, <الحمد لله> يعني الحمد الكامل مستحق, مستحق لله مستحق لله كابو ألفلامك يا ألفلام ملكية يا ألفلام استحقاقية يا ألفلام اختصاصا يا ملك يا اختصاص يا استحقاق ملك نية كما هردو كلميك هاتن هي كان اسمي ذات هي كان اسمي معنابو اسمي ذات اسمي معنابو لامي غلبينيان ابو او ا لما ا لما ا لما ا لام ا لما ا لما ا لما ا لما ا لما ا لما ا لما ا لما ا لما آآ آآ يعني اسمي ذاتك لقل اسمي معناك بوشي بو استحقاق بو استحقاق يان بوشي يان بو اختصاص بو اختصاص اقر لاميك بونمناك السجدد اللي لاميك اقت كوتان نوان دو اسمي ذاتك لكني كي كان نعتوان لابدت خاوني اويتر الباب للدار دار اسم ذات بابش يا اسم ذات بس دارت وانا بيتخاولني كوابو ليه اختصاص ليه اختصاص ليه لم حاول أجناس زوجار لام شيء لم كوتني واسم ذات واسم معنى اسم دون دون اسم ذات وآه أو شيء ملك ليه ركوتني وان شيء اسم ذات اسم معنى بو استحقاق الله عالم زوجار اللي شرحه كان هاي خيانته ولين اختصاص يعني ان الحمد مختص لله جاء قبل الحمد مختص لله كل الحمد مختص لله يا باشا يخوض رزني لله الحمد كسفكريتي ليه رزمه حمد كسفكريتي ليه كحمد كامل مستحق الله عمراجع راجع ذلك فضل الله المحتدي وسم وفق الله فيكم مصلى على الرسول شيخ ولا باس شيخ ونحو اي اما يا سبع نمونا من خم قدي خم دريش أشكر دوا تابلهم جميليك تسخيري سخرت نفسي وطولت قامتي فهذا جميل من عندي تسخيري جميل من عندي تسخيري أي باشا أقابلهم جميل منه تسخيري باشا سخرني وتسخيره جميل وتسخيره جميل باشا تسخير تسخير الله جميل شف شيء هناك يا شسرك تياها يا بولهم هو الثناء على الجميل الاختياري هل هناك شيء غير اختياري يأتي على الله مصعبو بس هناك بس لرد. بس يرجع خموليا. أذن بس يرجع. جميلة كا وجميلة تيناسين الدايس. آخر أم جميلة كت شو بتشي شو بولاي مفعول مفعول يا خوا. يا بس فعل يا خوايا والثناء على الجميل الذي يفعله الله الجميل الذي هو اختيار من اختياره. بس أم شو بولاشي مفعول. او كسي او كسيك او شيكه خيت على اي كات ك كا مفعولي خويا كسكه كجميل او جميله جميل خويا جميل واهي خيت على جميل بمعنى شي مفعول بس الله صح فوق بيناسق العادي بس باسي جميل كامله غلط لا اسم برساري اكيد هو الثناء على الجميل الاختياري جميل مفعوله ينصفه مشبهه أما مفعولها ودش. شونك أستو تو, تو قادت بالدرجة جوانيد. أما مفعولي خوايا ينّا. مفعولي, مفعولي خوايا. آية أستأ أمي خويك تعالى لتوك تدوتين جميلة ينّا. شتكي يانا ينّا. جميلة. أو جميلة يخويك تعالى لي رمفعولة ينصفه مشبهه إذا إمل تعريف غييس فمشبهة، هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. أقرب تعريف غلا هذه بس باسي الجميل أوكي. نعم هو بو بو إنسان بس. واردة، بس أخر لش كوي هنا هذه لما عرضي كها كخطيرة يعني تسخير لا يتي على الله صحة. وصل التعريف هذا. <تصفيق> ده هنديش دراسة أخر لشرحها كده. بطي أبشتاني التنبيون من الحبوة تعظيم يريد تعلوم في او بقرب بيشانا يجعل مع حبه وتعظيمه لا أبدو قريبة تعريفين الحمد والثناء الإنسان على جميلة التعب نعمة كان أو غيرها يعني أم تعريفة ما في شيء ثاني لفي أضمنه أصقلك بطيبك فيما بيننا